الدرس السابع بعد المئة من الجنداني في حروف المعاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه واله بعد قال المراد رحمه الله تعالى ليس فعل لا يتصرف طيب هذا هو الحرف ماذا طيب هذا الحرف التاسع والعشرون من احرف المعاني الثلاثيه قال ليس فعل لا يتصرف هذا مذهب الجمهور قال ما فعليتها اتصال الضمائر المرفوعه البارزه بها الضمائر المرفوعه البارزه الذي هي ماذا ضمير رفع متحرك ضمير رفع متحرك الذي هو ضمير بارز متصل ما ضربت وضربتم وضربتي هذا تاء الفاعل وضربتم وضربتما وضربتنا هذا تاء الفاعل ولا حكم تصاريف ولا ست صواب ونا الفاعلين له صورة وحده ضربنا ونون النسوه ضربن وهذه ليست تقول لست ولست ولستي ولستما ولستم ولستن ولسنا ولسن قال الضمائر المرفوعه البارزه بها واتصال التاء التانيث ليست قال وزنها فعله وزنها فعله وكسر العين فخففت ولزم ولا التخفيف ولا يجوز ان تكون فعل بالفتح لماذا لان فعل بالفتح لا يخفف لا يخفف فكان يقال لاسى لو خففت ولا فعل بالضم إذا كان كذلك لزم ضم لامها مع ضمير المتكلم والمخاطب مثل شدة يعني ماذا شدة يشد قال ولا فعل بالضم وانا إذا كان كذلك لزم ضم لامها مع ضمير المتكلم والمخاطب مثلا قال قلت صلها ماذا صلها قولا وعاذ مثل هذا. قال وقد قال وأيضا يقول ماذا لشت مثل هذا عذت. قال قال إذا لو كان كذلك لزم ضم لامها مع ضمير المتكلم لخاطب لشت ولشت لشت لشت. قال وكان قياسها كسر اللام في نحو لست لست. والا وقد حكى الفرداء عن بعضهم والاكثر الفتح لست وسبب ذلك عدم تصرفها وقد سمع فيها لست بضم اللام وهو يدل على بنائها على فعل بضم العين كهيئه بمعنى هيئه بمعنى حسنت هيئته وأيضا هيئه هيئه التعقب من هيئه قال فيكم في, في أصل اللغتان فعلا وفعلا قال ذهب السراج الفارسي في أحد قبلي وجمع من أصحابه ابن فقير إلى انها عرف ولذلك ماذا أخرجها في هذا الموضع قال ولهذا ذكرتها في هذا الموضع هناك من قال بحرفيتها فأدخلا في حرف المعاني قال وقال صاحب رسول ليس ليس ليست محظاه الفعلية ولا محظة في الحرفية ولذلك وقع فيها الخلاف بين سيباو الفارسي فزعم سيبويه أنها فعل وزعم ابو علي أنها حرف ثم قال والذي ينبغي أن يقال فيها إذا وجدت بغير خاصية من خاص الأفعال وذلك إذا دخلت على الجمهور الفعلية أنها حرف لا غير كما النافيه فيها قول تهدي كتائب خضرا ليس يعصمها إلا ابتدار للهوت بأسيافك قال انتهى قال وأعلم ليس أربعة أقسام الصواب الصواب من هذا كله أنها فعل قل سيبوي إذا قال الحليم في صدقها فإن القول قال الحليم قال الأول أن تكون من أخاتك كان من أخاتك كان كان بدون إخوة همزه على الالف كان سكون على الالف لكن ارى فيه ها تشبه كأنه كذا يعني شكل يشبه الهمزه والصواب انها سكون الف ساكنه قال اولا ان تكون من اخواتك أنا فطره على السبب الخبر وامرها واضح الثاني ان تكون من داخل الاستثناء ويجب النصب المستثنى بها انه قام القوم ليس زيدا اي ليس القائم زيدا وهذه في الحقيقه هي الرفع لاسم ناصبه للخبر يعني هي واحدة ولذلك رقب النصر نستثنى بها لأنه خبر ليس لأنه خبرها هذا تعليل واسمها ضمير اسمها ضمير تقديره هو ليس هو ليس هو ماذا القائم ليس هو القائم ليس هو قام القوم ليس القائم زيدا اسم مفعول مفعول من الكلام السابق قال اسم ضمير عائد على بعض المفهوم من الكلام السابق ليس بعضهم زيدا قال عند البصريين وقال الكفين اسمها ضمير عائد على فعل المفهوم من الكلام السابق والتقدير ليس هو أي ليس فعلهم فعل زيد. فحذف المضاف ورد بوجهين أن فيه دعوة حذف مضاف لم يلفظ به قط والآخر أنه لا صح تقدره كل موضع نحو جاء القوم إخوتك ليس زيدا ليس زيدا قال أثاه أن تكون مهمة لا عمل لها وذلك في نحو ليس الطيب, ليس الطيب إلا المسكو عندما يتميم قال فإن إلا عندهم تبطل العمل ليس هذه من النوادر قال كما تبطل العمل ماء الحجازية حكذا يعني ماء الحجازية عند التميمي ما لها يعني لا تعمل شيء لا تعمل شيء حتى قال حتى أنهم ماذا نظم هذا نظم أحد التميمين هذا ومهفهم الأحطاف قلت له انتسب فاجاب ما قتل المحب حرامه ما قتل المحب حرامه يعني انا تميمي عندي ما ما بعدها وتدى خبر فقلت له انتسب يعني اذكر نسبك ماذا انت حجازي تميمي يمني قال ما قتل المحب حرامه يعني انا تميمي يعني اقول بماذا اقول برفع الله يعني ان ما بعد ما أن ما بعد ما ماله مبتدا خبر فاجاب ما قتل المحب حرام قال حكى ذلك عنه ابو عمرو بن العلاء وله في ذلك ما عيسى بن عمر حكايه المشهوره انظر مجالس العلماء يا رباقاتها الحيوان. قال طبقات النحويين والأمالي والأشراه النظائر وشرح نهج البلاغ قال وقال بعضهم ولا يكون ذلك على اعتقاد حرفية إلا على اعتقاد حرفيتها ولا ضمير في ليس. وتأول أبو علي قولهم ليس الطيب إلا المسك وزعم أنه يحتمل جوهان أحد هان يكون في ليس ضمير الشان ليسهم والطيب أمتد والنسخ خبره ورد بأنه لو كان كذلك لدخلت إلا على الجملة لدخلت إلا على الجملة، وهذا فكان يقال ليس إلا الطيب المسك كما قال الشاعر ألا ليس إلا ما قضى الله كائنا ولا يستطيع المرء نفعا ولا ولا ضرا ولا يستطيع المرء نفعا ولا ضرا. ألا ليس إلا؟ وأنا وقد أجاب أبي علي عن هذا بأن الا دخلت في غير موضعها. ونظير ذلك قوله تعالى إن ظنوا إلا ظنا. وقول الشاعر وما اغتره الشيء وما غتره إلا اغترارا. قال رقيبه بأن الآثا والبيتان وال. قال أبو جايب أن الآية والبيت محملني على حذف الصفة لفهم المعنى لفهم المعنى الذي عنده غير هذا ويجب بأن الآية والبيت محملني على حذف الصفة لفهم المعنى قال أبو علي والوقت الثاني أن يكون الطيب وإسم ليس والخبر محذوف وإلا المسك بذل منه كأنه قيل ليس الطيب في الوجود إلا المشك قال ولكن يكون الطيب ليس إلا المشك نعت له والخبر محذوف كأنه قال ليس الطيب الذي هو غير المسك طيبا في الوجود قال ولئ أبي نزار الملقب ملك النحا تخريق غريب تخريق غريب بيتا لعشان لا يذكره ومغتر الشيب إلا اغترارة أحل له الشيب أثقاله ومغتر الشيب إلا اغترارة قال ولي ابي نزار الملقب ملك النحاه اسمه الحسن بن الصافي ولد بغداد ومات في دمشق سنه تسعه وثمانين واربعمائه قال ولي ابي نزار الملقب ملك النحاه خليكم غريب وهو ان الطيبه اسم ليس والمسك مبتدا وخبره محظوظ تقديره الا المسك افخره والجمله في موضعها خبر ليس والذي يبطل هذه التاويلات نقل أبي عمر أن ذلك لغة بني تميم هذا يقضي عليها كلها هي لغة مسموعة وانتهينا قال الرابع أن تكون, الرابع أن تكون حرف عاطفا على وده الكوفيين ومن حقتهم قول الشعر إن نثروا الإله الطالب والعشر النغلوب إليس الغالب ولم يثبت كونها عطفة عند الوسريين ويقع هذا الميت على مذهب الوسريين بأن يجعل الغالب اسم ليس ويكون خبرها ضمير متصلا عائدا على الأشرم ثم حذف لاتصاله كما تقول الصديق كانه زيد ثم تحذف الها تخفيفا وإما النقل أنها تكون حرف عاطفا عند الكوفيين ابن والنحاس وابن مالك حكاوه عن عصره عن البغداديين قالوا الحق ليست عندهم حرف لان موضر الخبر في قولهم قام زيد ليس عمرو او نصب الجر جعل الاسم ضمير الرجول والمضر الفعل بعدها وذلك الفعل المضمر في موضع خبر ليس هذا تحرير مذهبي من فهم كلام الحسام الكيسان وهما اعرف بتقرير مذهب الكوفيين عالم سالة المذهب أكثر نحويا ليس أماء الحجازية مخصوصا بنفي الحال قال ابن ملك الصحيح أنهما ينفيان الحال والماضي المستقبل حضرت السبواء ليس ليس خلق الله مثله ليس خلق الله مثله ليس خلق الله مثله قالوا من يعني حكاة الحال خلق الإخبار بالحال قالوا من فيها المستقبل قال حسان فما مثله فيهم ولا كان قبله وليس يكون الدهر ما دام يذبله يذبل هذا قبل اسم قال وين أن يحمل كلام الأكثرين على ما إذا لم تقترن به قرينة تخصه بأحد الأزمناء في فيحمل ذلك على الحال كما يحمل عليه الإقاب وقد أشار لذلك السلوبين والله أعلم إذا ليس الغالب فيها في الحال وايد اسس الغيره فهي اللي معنا ان شاء الله نزاكم الله خير